خرجتم جهادا إنكم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرضاتي تسرون إليه بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ظل سواه السبيل إن يثقفكم يكون لكم أعداء ويبصق إليكم أيديهم والسرته بالسوء وود لو تكفرون لن تفعكم أرحامكم ولا أولادكم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 تعبدون من دون الله، ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه إلا قول إبراهيم لابيه لا أستغفرنك وما أملك لك من الله من شيئا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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغلي الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة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 ما ينهكم الله عن الذين قادلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم آتى ولهم وبيتى ولهم فأولى إِنَا تُمهاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ولا جناح عليكم أن تنقحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبت فأتوا الذين ذهبت أزواجهم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أفقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا بمهتانية افترينا ولا يأتينا بمهتانية افتريناه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف.